لََت لَهُم مُصُنُهُم إِن نَحْنُ إِلَّ بَشَعْ مِفْلُكُم وَلكَِّ اللهَّ يَمُ وَلَ مَيْ يَشَ وَلكِ النَّ اللهَّ يَمُن وَعَلَ مَيْ يَشَاءوا مِن, يشاء ولكن الله يمن على من, يشاء من عباده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 مِن وَرَائِهَا جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَ ويأتي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 لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد